بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 الكتاب الربين ان جعلناه قرانا عرضا لعلكم تعقلون وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم